سنة ت د ولهذا ل م يسمون ا ل اراضي عرب ل النزول بحسب من الأحوار كل ما فيها من ا ل أ ح و ا ل ونزول المياه كلما كان تنافس و الناس في العرب بنزولها أ ش د ولهذا يسمون ويقول من ح ا ل م سناني ا ح ي ك و ا السمال أن بعبد يشكري لو كان ح ا حبال ما شربت به إ ل ا به في حمار اخر اخيه كان ي ر و ب حمارا وكان يتعزز به في حياته و ا زلت في الدوام فيفترس بذهابه هذا سبب عند العرب、نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الخوف لا تخبرنا ف ا ن تلف على السباع وتلف على المقرات ل ح فقال له يا صاحب ا ل م ا ر ا ه هاو ناتي السباع الليله في مقر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراه و ذ ا تكلم لا تخبرنا لها ما حملت في فطورها ولنا ما بقي شراب فطر وعبنا جميل الله 私たちはこのように言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う باجتماع كل ذلك دل على ان ا ل م س ا ل ه اصلا من هذه الاثار دل... دل... ما رواه ب دل... ي شيبه محسنا ل ا كلمه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدره فقيل له إ ن ه تركه السباع و ا ل خ ي ا ن فقال صلى الله عليه وسلم للسبع ما أ خ ذ في بطنه وللكلب ما أ خ ذ في بطنه فاشربوا ت ض ع و ت و ض ع و لكنها مسن وسجدوا اين بما رواه ابن شيبه عن عمر بن الخطاب ا ل ربي ّ غادير بجنه ل فقال اسموني منه فقالوا له إ ن ه م ترده الكلاب والسباع ا ت ا ل ح م ي ل فقال لها ما أ خ ذ ت في ا م و ن ه ا وما بقيت اولئك شر البطل وسجدوا اين بما رواه ابن شيبه عن ان ابا هريره رضي الله عنه سئل عن الحوض وما لا يبين من السباع والقلاب والعمر فقال لا ي م ا س ب المؤشر وسلموا كذلك في حديث كمشهد الذي قدم لنا وفي ان اباق ث ل ا ث أ اصغر ا لها ب ن ا م بشريه واليوم تسرع لانها من ذوات الايام التي تشترس بلادها وهي مما بينكم ل فكل ما يعني م ن ه ا م ذلك المحموبه سكرها يسعره كم ت ش ك ه ا ويلي قلب ينجم ثالث مع ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم إ ن ان ب سؤرها طائله لكنه قال اذا كان الماء كبيرا لم يجلس معنى هذا ان سؤرها نجلس アンミカさんはあなたのお話を聞いているのはあなたのをてい Thank you. ايها ا ل ا ي و ه ا ل ك ل ا م ايها ا ل ا خ ل ه الكرام ز ي ه ا الاخوه الكرام ايها الاخوه الكرام ايها ا ل أ خ و ه أ ن ك ت ر ا م نفسين لما ان كل نفس ما عليها ل م ل ذهب بعض العرب في لغه بعض العرب انت ان وان اخففت فانها تكون عاملتك 私たちは。 عنها. لماذا يستمع عنها لعلكم بسببها فسببها الاشتباه هل هي ل ه المحفظه ام لدينا ل ل ا ا طيب إذا لم تكن هي ا الاشتبال د الدافئه ا ا ما ش ت ب ل وأولي ل م إما ا أريد هذا مثل قوي الطيب ماحل ل بحكيم انا م ابن ي أهل موبايل ل طيب من اهل وإن لو كانت لو كانت لو فقط وإن مالك وان ا مالك كان استراب المعاني م ه ج جمالك ب يا يمنحون أو نظرت من صديقي ن يقول هو انا ابن من عقوبات الضيف ب أ ا ن ه هو يحاول بهؤلاء يقول هؤلاء من عقوبات الضيف لا يمكن ان يكون الضيف فيه لا يمكن بين الحي حتى تذابت نوما اخا ما من كان منها بكريم الى ان يقول في و ا ع قومه الا بنوبات ا ل ض ي ر من ا ل ل ملك و إ ن مالك الدار ا ح ر م ا ً م ع ا م ذوي ا ل م ا ث و ا ت ا ل أ و ل ي ا ت و ا ل ه ا ق د ي م ا و أ خ ف ا ء ا ل ع ر و ا ل م ز ا م ي ن و أ ه ل المتلات على عهد الجعل على كل ذي مال ل خليب وعازم و... ولس... لا و... تأتي القلب وما اهد الراضي بما غيرك رضا ولم اظهر الشكوى لبعض ا ل أ ا م ي ن ولا أ ع ل م النعمى علي ه ولم تكن و أ ع ل م حصد المنطق المتغارين وانها لن تاتي رؤية العرب أ ت على اربعه معاني وذكرها فمن شاء ب م ل نبي فقال ان ت أ ت ي ش ر ط ي ة و ت أ ت ي خ ص ب ة من ا ل ث ي ل ة و ت أ ت ي ن ا ف ي ة و ت أ ت ي ز ا ئ د ة وهذه ا ل أ ر ب ع ه التي نظرها الديماني رحمه الله بقوله إ ن شرط او تخفيف إ ن شرط او تخفيف إ ن ا وتزال من بعدها والنفع فيها ادراك ف ق و إن شرط كتاب الشرطيه قوله تعالى وان كنتم ع د ن ا و ء قوله تعالى وشهد شاهدون ا ه ل ي َ ان ِ كان ََ ق م ي س ُ ه ُ قد َ من قبري ِ ف َ ص د َ ق ُ م من ْ ك َ ل ِ ك وان كان ََ ق م ي س ُ ه ُ قد َ من قبري ِ فكان ََ شغية لكم ه ت و ن خ ف ة من ذلك 何ったのかというが言うこことを言うことを言うことを言 فليتزوج عائلتها فانها ك ا ت تحت عبد الله بن ابي الصديق فقتل عنها فتزوجها زيد المخطى فقتل عنها فتزوجها عمر المخطى ف ق ت عنها فتزوجها سويان العمى ف ق ت عنها فتزوجها ل ح س ن الحسين وعليك بضل ف ق ت عنها فكان اهل ا ل ا ي ه ي و ج ان اردت الشهاده فليتزوج عائلتها وتكون ز ا ئ د ة والغالب فيها أ ن تكون ز ا ئ د ة بعدما و... ハッサン・ウィル・ジャミラー و ق ا م ا ر ح الاول ب ن الا رسول ان ي ر ي ن الاسماعيلي أنه ل انه ليس مرفوعا أنه قرره ليس عنها حقيقه すいません。 خلت ب فاذا لم ب تكن خاليه منه اذا توضات او ا خ ت س ل ت بحراته او ا خ ت س ل جميعا ف إ ن ذلك لا ينفع ا ل ر ش ل أن وعن ابن روا السلم أ عمرو ا ا ل رضي الله عنه وعليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا الرجل بفضله و استدل الله ايضا بما رواه ابو له عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يغتسل أ ن يتودا الرجل بفضل وضوء ا ل م ر أ ة أ و ت ت و َ ا المراه بفضل الرجل واستدل أ ي ض ا بما ه و ه ما جعل عن د ا ب ر ساجس انه قال نهى رسول الله صلى ا ل ل عليه وسلم ان تغتسل ا ل م ر أ ة بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه وليشرع جميعا طيب لما فرد ع ي ه م انت حادث لك س ت ن ب ه ا الجمهور على جواز و تمنع عموما حملها على حال الاجتماع يعني إ ذ ا كان ا ل ب ر ا ه والرجل مجتمعا ايجاز و حمل احاديث ا ل ل ي على ا ل خ د و ه و قال بهذا ا ل ا ج ت م ع العالم و ا ل و ا ط ع أ ن ه ذ ا لي نرى والذي أ ر ا ه الله على أ ن منع الجمهور أ ص ح ب لماذا ل أ ن الرجل والمراه اذا اغتسل َ او إ يتوضا في ِ ل ا ل ه الواحد ف َ إ ِ ن َّ ه ُ يلزم َ من ذلك َِ ف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ظ ا ل ر ه على أ ن ه م كانت خاليه منها ل ت و م ن ا يؤكد على الله Medi, أو <تصفيق> قالت حاجة صد ي ام مالك رحمه الله تعالى قال عبيد الله ان يكفى حدثا ان يكفى عن مالك عنه لاحظ هنا المساله ف ت ر ا ج الشيخ ا ل ى المعرفه ولكن ا قال أ و ل ا ل م ا م ستو ي إ م ا ماذا م قال يا أ و ل ا ل م ا م ن هذا الحديث تحت ع ج م ا ن اقول يوم دليل اقوال ا ل ن ي ا ة قال ا ل م ح ب ف ه السلف إ ن جاءت ل ي أ ن ا تكون غ أ ر مقرعه من قبل ان جاءت ا ل ي هذه الاوهام من جرت اليه من أ خ ب ا ر ضعيفه وعوائد ق ب ي ل ه ف إ ن ه كانت المراه في قبل ا ل ا س ل ا كان الرجال يستهبل أ و ل ثم ت س ك ي النساء عن الرجل ثم يتيح يوم اخر الناس وكان من العاشق أ ن المراه اذا اغتسلت أ و سكت بادت في اخت بلدها و ث ي ا ه ا ق اشاركوا ل عمليه ن ب و ر ي ل ه عمليه وزعتهم ومثل الناس من من قال ما في المدرسه ا بما قال ن في ولو لم ا يكن هناك تدريس بهذه الأخبار ا ل ع و في حياتهم أ وسمعت العرب في جيده التقبل بحول النساء وانهن كنا يردن اخرين هل الا كبشه اخته عمل مع ا ل ك ي م تقول من قصيده لها يعين اخوها واخولها ولا تريدوا د و ا إلا هضونا س ا ب من الا فضول ن س ا ي ن ي ن ي هذا الكلم يدلون على ت س و ل حاله جميله الشيخ طالب ر من اين يرى أ ن هذا ف عادي في ا ن د س ا ت ي يجب ب و ا س ط ة اوهام ل أ ا ل ت ي س ا ر ت بين أ ابيضه اهل العمل في جاهليه او ت ج ا ل ي او بيتك ت ا ه ل ي ه او ي ت ك ت ا ل ي ه او بيتك ت ج ا ل ي ه او بيتك ت ا ه ل ي ه او بيتك ت ا ل ي ه او بيتك تجاهليه او بيتك ت ن ا ه ل ي ه او بيتك ت ا ه ل ي ه و إ ن ت ك ت ج ا ه ل ي ا ي ت ك ت ج ا ه ل ي او بيتك ت ج ا ي او بيتك ت ج ا ه ل ي او بيتك تجاهليه او ي ت ك ا ل ح د ي ث الابتغاث و ا ل ت ع ا ر ف ف إ ذ ا في بعض ا ل ح د ي ث صحيحه ان ا ل ن ب ي ص ل ى الله ع ل ي ه وسلم ر ه ا عين ل الاعتزال و ا ل تطور ل ل ه وفي بعضها علامه صحيحه ن ه فعل ذلك فهذا سبب الخلاف وليس سبب ا ل ع و ا ئ د الجاهليه وليس سبب الاوهام أ خ ب ر ا ل أ تتاثرها ع ر إ ذ ا انت قيل لك أ ن ت على القوه فقد ي خ د و على ظنك أ ن ت أ غ د و ن يعلمه أ ن ت لا تجزي اليقين أ ن لا تعلمه لكن ن ت لا تجد تطبيقك على ظنك لا عن ا ا ح ت م ا ل ا ت احتمال أ ن ك على ا ل ق ه واحتمال انك صاحب القوه أ ن ت تقول يغدو على ظنيات ح يوضح ل ي احتمال كونك على القوه وخمس وسبعين يومين من ا ل ر ش ح ا ت و م ق ا د ر وخمس وعشرين يومين من ا ل ر س ح ا أنك هذا هو لم يسميه الاصليون وهلا ل الراجعي وهو الاحتمال المرجوح الى ا ل ا ح ت م ا ل ه والمقدار ا ل م ر ف ح و ن لاحتماله فاحتر الشقه ان يجعله حتى ش ك ل ي ج ع ل ه محلا ساره ع ب ا ئ د و ع ل ا ع لا ى ك ت ب ة ا ل و ينبغي وأعرفونهم ان تقولوا اقوال م د ا ئ ك ه م غ ي ر ه م لا تفعل هذا ابدا و إ ن كنتم تحسنون الظن بمن ياتي لينقول لكن هذا المنهج م ر غ و ب من دراسه السكته تريد ان تكون ق و م على ه الايه انظروا الى وفيما تذكر هذا ليس حسنا ف المغرب مما لم يشاهدوا الارواح في ا ل س ع و د ي ة او في مصر او في ا ل أ ي ر ه ا يحققوا مسالته ويقولوا مذا امالكيه لساتطوع الملكيه لا يعرف الملكيه الملكيه لن تشتري كتب ما نطقت وتشتري كتب الشفعي عليها و هذا ايضا يعني قد يتم ا ل ا ت ج ا ا في ا ل ا ع م ا فهذا ا ل ا ن ت و ر ك عن ا ل ل د ك ث ي م جدا للكتب هي راجع الاخبار الى اردت انقطع عبد الاحلام و ا ت ر ى ل ي ا فاذا اردت ان تعلم م ن يقول قوم فيك سالتنا ضرائب وتبينوا لا تعتمد على ما قال غيرهم فيها انت المخاطب التي احب ان احدثكم عنها و س ب و ا رغبتي في تحديثكم عن هذا الذي قال الله عشره ق م ل ا ئ ك ه شيخ قال هذا قلت لكم هل من جيلتي اولادك فاذا هكذا أ و يعني أ ن ا لا أ ق و ل هذا اذا قال في كلامي نظر مثل هذا تؤول له ا ك س ن التهاوين ونظرته احسن المخاطر لكن لا نفعل مثل هذا بجانبه وليس اكبر مثل الظاهر عشر س أ ل ت ه مره اعتنق إحدى حديثا وهذا فقط القضيه او حديث معا لقاءتهم لانه هي التي طرق س ب ع ي كلامها وليس كوها ق ص د أ ن يقول أولاً هذا سمعتها تتحدث عن ق ض ي ة ا ل إ ج ا ب والنطاق وتتناول بعض المتسلين الذين يرون مثلا ان ا ل م ر أ ة ه يكرهون طيرا ط ا ل ت هؤلاء م ت أ ث ر و ن بمئتي من اجل شخص يعني ومما ذكر الشيخ محمد ان يشرك بصاحبها طوال الليل إ ن م ا أ ص ذ المستثمر هو مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع ا ل ص ل ا ة المره والحمار والذبح ويقي ذلك ليفلوم ا خ ر ا ت ا ر ح م ه